من أمس تتعلم اليوم دنيا كلها تجارب من أمس تتعلم اليوم معلوم يا سيدي, معلوم, معلوم, يا سيدي, معلوم, معلوم, يا سيدي معلوم مش بك بالهم ملزوم خلي العتب ما لا هلزوم أمر الخلايب على الله معلوم, الله معلوم يا سيدي معلوم Mag يا سيدي zien? Mag ik je zien? Mag ik je zien? وين السعاده يا محروم تحسب نجومك ولا فلاك وين السعاده يا محروم معلوم يا سيدي معلوم معلوم يا سيدي معلوم وش بك بالهم ملزوم خلي العتب ما لا هلزوم أمر الخلايق على الله معلوم يا سيدي معلوم معلوم يا سيدي معلوم والبال بالمال مشغول قلبك مع الخير مجهول قلب المال مشغول قلبك مع الخير مجهول والعمر في لحظه يزول رزقك مقدر ومقسم في لحظة يزول رزقك مقدر معلوم يا سيدي معلوم, معلوم, معلوم يا سيدي معلوم بالهم ملزوم خلي العتب ما له الله معلوم يا سيدي يا سيدي معلوم دايما على درب الايام عايش مع زيف الاوهام مالوم يا سيدي معلوم وش بك خلي العذاب ما لا هلزوم. امر <تصفيق> <الخلائق> <تصفيق> على الله معلوم يا سيدي معلوم maarom. Maarom, ja, ziet hij maarom. Laat LA schrikdarm en soeas, wat er magdom alحساس. Laat je schrikdarm en soeas, wat er magdom alحساس. Ja, schaam ik het acht en mijn liefde